التقسيم السابع للفعل من حيث كونه ما تقولش من حيث كونه دي حيث تضاف إلى الجمل يا شيخنا ما تضافش للمفرد صح؟ تضاف إلى جملة فعلية ثم أقيده من حيث أفاض الناس المنقص تضاف لجملة إيه؟ اسمية لكن الوارد كثيرا في كلام العرب إضافتها إلى الجملة الفعلية صح يا شيخنا؟ طيب التقسيم السابع للفعل من حيث ولاحث حيث ده يعني ظرف مكان مبنى الضم مبنى الشيخنا في محل جر بمن هنا من حيث كونه مؤكدا أو غير شيخنا أو غير مؤكد صلت على الرسول يقول عليه الصلاة والسلام ينقسم الفعل إلى مؤكد وغير مؤكد فالمؤكد ما لحقته نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة نحو لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم هنا يتحدث عن الفعل يا شيخنا فالفعل الذي يؤكد إن من يكون مضارعا وإما من يكون أمرا الأمر هذا جائز بعكس المضارع ليه حالات يعني حين يجب وحن يبقى قريب من الواجب وحن يكون قليل وحن يكون نادر وحن يكون مثلاً ممتنع يعني دخول نون التوكيد على المضارع لها حالات يعني لكن الأمر جائز يعني أقول سافر أقول سافرا أو سافرنا تزوج أقول تزوجنا فيم تيا شخن دي قطعة طلاب يعني على رسول فاحنا حديثنا شخن عن تأكيد دخول نون التوكيد على الفعل المضارع النون يا سيدنا تنقسم نون التوكيد أقصد يعني تنقسم إلى قسمين في نون توكيد شديدة ثقيل يعني وفي نون توكيد خفيفة وقد اجتمعت في قول الله سبحانه حكاية عن امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين فنلاحظ أن امرأة العزيز أتت بنون التوكيد الشديدة في السجن وخففت في كونه مهان فقالت والإلا ما فعل ما امره سبحان الله كانت في الأول في مراودة يعني كلام بلطف أه؟ ورقه كده انقلبت يا شيخنا ليه؟ يعني شعرت بالإهانة الشديدة فلما أعرض عليها وهي من هي في جمالها وصباها وغناها وسبحان الله انطبق عليها كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبعة أن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل ناس الله أن أكون منهم من هؤلاء السبعه ورجل دعته مرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فتم في صورة سيدنا يوسف ذات منصب وذات جمال صح فهي شعرت بالإهانة يعني كيف يفعل هذا وأنا سيدته ونا صاحبة القصر ويعني ذات جمال وغنو فقالت ولئن لم يفعل ما امره ليسجنننا ولا يكون من من الصاغرين أتت بنين التوكيد الشديدة مع عزمت عزم أكيد على سجنه قطعا لا تقبل شفاعة شافع وهذا ما أخبر به القرآن ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات يعني الدل على صدقه وبراءته وعفته لا يسجن النو حتى حين صح؟ خففت في الهانة لأنها لا تقبل لأنها تحبه يعني لا ترضى النساء أن تراه مهانا لأنها تحبه يا شيخنا صح؟ يعني عارف المثل العام كده يعني الأم عندما تدعو على ابنها بالشر يعني تقول يعني أنا أدعى على ابني و اللي يقول آمين واضح يا شيخنا؟ أيوة فإذا يعني هي بس أصنع كده واضحة يا طيب الحمد لله بعد ذلك نأتي أمولنا إلى إيه طيب حكم توكيد الماضي الماضي لا يؤكد مطلقا ليه يا مولانا؟ ليه؟ مش عارف انت لي؟ أيوة هو للأسف الشديد كما قلت يا سيدنا احيانا بعض طلبة العلم يقرؤون ما في الكتاب دون تعليل احفظ بس وخلاص الماضي لا يؤكد يا الله كويس يبقى من عارف الماضي لا. طب تسع عن السبب تسأل يا شيخنا أصلا ماضي يا مولندا حدث حدث فيما مضى فكيف تؤكد شيء مضى فما يا شيخنا أظن واضح لكن ده لما تعزم على فعل شيء في المستقبل يبقى تؤكده اسمع ما قاله سيدنا إبراهيم تالله لأكيدن أصنامكم يبقى إذن أكد شيئا سيأتي في المستقبل لكن لو الشيء مضى طب تأكده هزي، صحيح كذا؟ هذا الوضع يا شيخ، طيب الحمد لله. وأما قوله، وأما قوله كأن معترضا اعترضا. قال يا شيخ، أنت أخبرتنا بقاعدة صرفية تقول فيها لا يجوز تأكيد الماضي. فما بالك في قول الشاعر دامنا سعدك لو لو رحمت متيما لولاك آ دامنا سعدك لو رحمت متيما لولاك لم يقل الصبابتي جانحة طب الحمد لله أنت مش فاهم حد مش كده يا ولد؟ أيه تاين مش فاهم حد يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اللهم صلِّ وسلم وبارك على سماح أولا هذا البيت من بحر الكامل والكامل وزنه متفاعل ست مرات جمع الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعلون صح يا شيخنا؟ طب ما معنى هذا البيت؟ ما معنى هذا البيت يا سيدنا؟ نفترض حضرتك يا شيخ سيد بتحب بنت جميلة اسمها هند خلاص؟ وبعدين ماذا قلت لها؟ قلت ايه؟ دامنا سعدك يعني يا ربي يسعد ايامك ودوم سعدك طول العمر هذا معنى دامنه ايه؟ سعدكي. صح؟ يعني انت بتدعي للمحبوبة كده صح؟ لو رحمتي متيمه خد بالك اشترط عليها يعني انا بدعيلك ان ربنا يجعل كل ايامك هنا وسرور بس بشطة ترحمين لما حرصنيش الله يجعل ايامك كلها نكد فنكد صح يا والي؟ ايه سيد قال دامنه ساعدكي لو رحمتي متيمه ايه المقصود بالمتيمة سيدنا الشيخ سيد؟ المتيم من تيمه الحب أي استعبده وذلله يعني خلاص يعني تقول أبوس رجلك بس يعني ارضى علي وكلمني كلمه حلوه هذا معنى المتيم يا شيخنا من ذله الحب صح يا شيخنا والعجيب يعني, يعني عندما يعني مثلا يحب انسانا إنسانا قد يكون هذا الإنسان من ذوي المناصب العالية أو من ذوي الغنى والجاه وتموك تكون يعني فقيرة جدا بس أحبه صح يا شيخنا؟ يعني سبحان الله يقول بس انت ارضى عني أي لك اي شيء خلاص يا شيخنا طيب يقول يا مولانا دامنا سعدك لو رحمت متيمه لولاك ها شفنا يا شيخنا لولاك فاكر الاغنيه زمان بتاعتك دولاك لولاكي اهو هو لولاكي ودي طبعا يعني مجيء الضمير يعني بعد لولا هذا المفروض شاذي لكن على كل قل لو لم يكن للصبابة جانحا ماشي شخنا يعني لولا انت جميلة وجعلت قلبي يعني يميل لك ويحبك لم يكن للصبابة الصبابة اللي هرقت الشوق جانحا يعني ما الى يعني لولا انت ما كانش قلبي يجنح يعني يميل إلى شوقك أو إلى المحبة بك أظنه واضح؟ الشاهد يا مولانا إيه؟ أكد الفعل الماضي وقلنا ذا شاذ يحفظ لا يقص عليه أو معنى صح ضرورة شعرية يا مولانا ضرورة إيه شخنا؟ لأن الشاعر اضطر لمخالف قاعدة النحوية والصرفية بسبب محافظة على الوزن صح؟ يعني هذا عند النحات وعند علماء صرف لا يجوز أن يؤكد الماضي لماذا قاله الشاعر؟ كنا ده ضرورة شعرية زي ما القيس يعني نول الممنوع من الصرف قال ويوم دخلت الخضرة خضرة عنيزة والشعر ما قال سلام الله يا مطر فنول المنادى والمنادى لا ينون فدي كلها ضرورات شعرية أظنوا واضح كده طيب فضرورة شعرية سهلها ما في الفعل من, من معنى الطلب فعومل معاملة الامر دي مش مفهومة صح مش مفهومة. طيب احنا هنا دي ضرورة ما الذي سهل ضرورة قال ما في الفعل من معنى الطلب اين الفعل دامنا فانت تدعو لها بتطلب من الله ان يديم عليها استعادة والهنا والسرور فعومل معاملة الامر صح ولا معاملة الامر ازاي يا شيخنا لما نقول مثلا يا ولد ذاكر اقول ذاكرنا سافر سافرنا صح يا فاللي سهل الضروره ما في معنى الفعل ما هذا ما انا ذا فعل ماضي لكن هو دعاء فطالما دعاء كانه ايه جعل امر يعني صح يا طيب وحكم توكيد الاسم كما شذى توكيد الاسم في قول ربه بن العجاج ها صح يا شيخنا؟ ايوه ايوه ايوه طبعا هو الاسف ايوه وقال ايه شيخنا اقائلون احضروا الشهودة صح يا شيخنا؟ قائل ده اسم ايه شيخنا؟ اسم فاعل واسم الفاعل لا يؤكد ما فعش اقول مثلا مثلا ناجح اقول ناجحنا قائم ما فعش اقول قائما فلماذا؟ وده رغبة ده يعني عربي فصيح فده يا شيخنا ايه اللي حصل ها؟ ده ده شاذ يحفظ ولا يقاس عليه طالما نطق به عربي نقول ده يا شيخنا شاذ لحظة الشاذ ده إن كان مستعمل في كلام العرب يقول ده إيه شاذ مقبول وإن كان غير مستعمل نقول يا شيخنا شاذ مردود صح يا شيخنا؟ طيب حالات توكيد المضارع طب الأمر يجوز توكيده مطلقاً اكتب لنا، اجتهد اجتهدنا خلاص يا شيخنا أما حالات توكيد المضارع مثال الوقت والسن طيب المضارع له ست حالات أن يكون توكيده واجبا الثاني أن يكون قريب من الواجب أن يكون كثيرا رابعا أن يكون قليلا خامسا أن يكون أقل الثالثا أن يكون ممتنع متى يجب التوكيد يا شيخنا إذا كان مثبتا مستقبلا في جاب قسم غير مفصول من لاميه بفاصل يسمع لقوله سبحانه تالله لأكيدن أصنامكم أين الفعل مؤكد يا شيخنا؟ اكيدن طيب انتبه أول شيء يا شيخنا أول شيء قال إذا كان مثبت لأكيدن ده فعل مثبت ولا منفي. مثبت ما قالش ما أكيدن ده مثبت وبعدين مستقبل لأكيدن يعني في المستقبل وبعدين في جواب قسم والله هي الله. غير مفصول من لامه بفاصل لأكيدنا اللام وقع في جواب القسم وأكيدنا فعل مضارع مؤكد بالنون بنون توكيد. هل يوجد فاصل بين الفعل وبين اللام لا. لا يوجد فاصل إن وجد فاصل يبقى لا يؤكد ولا سوف يعطيك ربك صح يا شيخنا لو أردت أن تطبق هذا تطبيقنا عملنا على نفسك لو قلت لمرأتك والله لأتزوجن أه نفس الشروط اللي احنا قلناها يبقى كلمة لا تزوجنا فعل مضرع ده مثبت صحي شيخنا ومستقبل لا تزوجنا في المستقبل وقع في جواب قسم اللي هو والله و ولم تفصل الفعل عن اللام صحي شيخنا ويكون قريب من الوجب إذا كان شرطا لان المؤكد المؤكدة بماء الزائدة إما تخافنا من قوم الخيام صحي شيخنا إما أصلها إن ما يبقى إن حرف شرط دخلت عليها ماء فأكد الفعل أصبح قريب من الواجب وتجد الآيات كثيرة جدا في هذا المضمار يا شيخ يسمع لقوله سبحانه فإما نذهبن بك فإما ترين من البشر أحدا خلاص فإما وإما تخافن من قوم خيانة واضح يا شيخنا يبقى إذا دخلت ماء الزائد على إن الشرطية أصبح الفعل المضارع مؤكد وذا توكيد قريب من الواجب خلاص يا شيخنا انتبه كده معايا وطيب ومن ترك التوكيد يا صاحي إما تجدني ها إما إيش أخنا غير ذي جدة فمن التخلي عن الخل عن الخلان من سيا طبعا ت واضح مش مش بهالمحادثة يا صاحي أصا يا صاحيذي ودسم منادا مرخم منادا إيش أخنا الترخيم يعني حذف آخر لاسم تخفيفا يعني زي ما دلع مثلا بنتك بدل ما تقول يا فاطمه أو يا فاطمة صح يا شيخنا يا صاح يعني يا صاحبي اما تجبني ما قلش إما تجدني صح يعني جاب النون توكيد ما فيش نون توكيد شديد هي؟ صح طيب طب والنون الموجوده دي اما تجدني دي اسمها نون الوقايه لانها تاكل فعل من الكسر ربما تظن ان نون توكيد خفيفه لا ده فعل مطارع اتصل بياء المخاطبه آه يبى تجب النون أي فعل يتصل بيا اللي أقصد عفني اسمه يا ال يا ال يا المتكلم وقبل أن نسمع الفعل التزم نون وقائية بس ما ماشأ مخاطبة شغنا بسمائه متكلم لما يقول أكرمني يكرمني أكرمني أي فعل يتصل بيا المتكلم يبى تاتي نون دي أقول أكرمني لي عشان تاق الفعل من الكسر واضح يا شغنا فقال ايه يا صاحي يعني يا صاحبي اما تجدني غير ذي جده غير يا شيخنا ذي جده بمعنى يا شيخنا صح يعني المال المال والغنى يا مولانا بقول يا صاحبي اما تجدني يعني ان وجدتني غير ذي جده معيش مالي يعني فما التخلي عن الخلان إيه من شيمي شي الخلان يعني جمع الخليل اللي هو الصاحب ومن شيمة جمع شيمة ويلخلق والطبيعة يعني إني وإن كنت قليل ذات اليد لكنه ليس من خلقي أنا أتخلى عن أصحابي وأصدقائي أبدا يعني أقول أنا رجل مصطحة مصطحة بحب الشخص لذاته يعني مش هنظر لك يعني أنا صحيح فقير لكن لا أنظر إلينا يعني وبعد ما تفتب فقير أتخلى عنك أظل واضح كده بي الشاهد يا مولانا في إيه ها ما في هذا البيت <تصفيق> أيوال ما احنا قلنا قريب من الواجب معناه يعني القليل انه يكون غير مؤكد وبعدين وهو قليل في النساء ويختص بالضرورة. يعني عندي ضرورة شعرية أيوة. ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداء الطلب الطلب يا شيخنا يشمل أمر النهي أيوة. الدعاء العرض التمني للستفهام صلات على الرسول الله طبع الأمر ماشي اسمع كده الأمر اسمع يا مولانا ليقومن زيد عارف الآية لينفق ذو ساعة باسم لام الأمر فلما يقول ليقوم زيد ليقوم اسمها لام الأمر هتقول تقول ليقومن يبقى ده فعل مؤكد ده شخنا كثير لعشان وقع بعد طلب ايه نوع الطلب؟ إيه نوع الطلب يا بني الأمر باسم لام الأمر يعني تدخل على المضارعة الصيغة صيغة أمر مثل ين طيب النهي ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون دي اسم لا الناهيه طب كيف تعرف تحسبنها؟ تقول فعل مضارع خلاص مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد اتصال مباشر في محل جزم بلا النهية أي طبعا لان لا الناهيه لازم الفعل يجزم بس اللي منع من ظهور الجزم ايه يا شيخنا؟ هي فتحة البناء صحيح يا شيخنا؟ طيب وبعدين وقوله قرنه بنت هفان عارف البنت دي اسمها هي هال؟ لا سيدنا معلقش. ما دي أخته إيه طرف ابن العبد ده شاعر يعني. تلا لا قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزري. طبعا أنت مش فاهم حد؟ لا مش فاهم. بقول يا بتقول يا ربي ما تعبتش قوم يعني يعني ابقيه مع الحياة وصفتهم يا شخنة بالإيه وصفتهم بالإيه بالشجاعة قد هم سم العدا يعني إذا الأعداء رأوا قومها. لأنه تجرعوا السم من شدة خوفهم، وآفة الجزوري الجزور اللي هو ولد الناقة يعني نذكر ما سعد ما يدخل عليهم ضيف يروح ده بحين الجزور للضيف فهم يا شيخنا فقمة لا يبعدا اهدي لا من عليها لا ناهية عاف من لا ناهية دي لا دعائية لأنها تدعو زي يا شيخنا بالضبط إيه؟ ربنا لا تأخذنا صح؟ لما تقول مثلا لابيك لا تجلس في هذا المكان ما توصل لا الناهية لان الناهي دا طلب بترك شيء بس من جهه, من جهة اعلى طالما من الأدنى ده اسمها ايه فهنا دي اسمها دعائيه تدعو لقومها صح شيخنا طيب يعني لا يبعدا قومي يا رب ما تبعدش قوم عني فدي اسمها لا ناهية ولا دعائيه يا سلام والفعل بعدها إيه؟ خلاص ده مؤكد بأنه التوكيد الخفيفة طيب طيب كلمة هلا هلا ده بسمه عرض ايه هو العرض يا شيخنا ده طلب بلين ورفق طلب بلين ورفق هلا تم نن بوعد تم نن ده مؤكد بلين التوكيد الخفيفة بس مسبوق بايه يا شيخنا بايه بعرض اللي هو طلب بلين ورفق يبدا كثير صح يا مولانا أو مسبوق بالتمني فليتك يوم الملتقى ترينني فليتك يعني بيقول للمحبوبه يوم الملتقى يوم التقي في الحرب بالاعداء يعني يظهر شجاعته لهذه المحبوبه عشان تحبه يا مولانا فيقول يا مولانا فليتك يوم الملتقى ترينني يبقى ترينني ده مؤكد بنون توكيد الشديد عشان مسبوق بإيه يا شيخنا بتمني انتهى الوقت هذا والله اعلى وأعلم